أقسموا بالله جهدا إمامهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا وعده عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلم ليبين لهم الذي يسترفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كابئين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن سيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الجنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون